Weed lekker, maar je dunneus. Han roest je lekker, en يا نبت طيب وابن حلال اضحك وهي في الغربال يا نبت طيب وابن حلال دلوقتي من حقك تتشال والخطوة قدامك مشوار وشك صلعتنا بوردان يا حلو عيني عليك بردان وشك صلعتنا بورده يا حلو عيني عليك بردان شمر كمامك وتوضع als je de zak op je dat, vergelijkt, wat verdor, rani en jij nab nab مشاري ربنا والسنة نجوزك وتجيب امار خد من عمر هبت وعدله وبقوه الحق شهب خد من عمر هبت وعدله وبقوه الحق شهب له وغني لابو بكر فضله في كل ليل وبكل شيلك like, ملح وحمص وندلك الشمع يا منوس